انعوذ بالله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإن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 يُمِدُّكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 114. فلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 115. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 116. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلقو منها سبلاً في قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا قبارا وقالوا لا تذرن لا تقم ولا تثرون ودون ولا سواة ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَد و قد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئا 124. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 125. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا